لبوا القلوب لا تسأموا وحديث الروح لا تسأموا تقدم رسالتها للأمة لا تسأموا أم حسبتم أن تدخل الجنة على مما يأتكن لك الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضعاء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب لا تسأموا إلى أمتنا الشمار التي علمتنا معنى العز والإباء إلى أبنائها البررة الليوث الزائرة أصحاب النفوس المهاجرة شوقا إلى الجنان نهدي لكم هذا العمل رغم كل الأساء رغم كل القهر مهما اشتدت ظلمة الليل فلا بد من غزو الفجر وهذا بارق النصر فضل الله فضل الله سلام برق الله حسناه وبدى ليلا ضياه ورأيت النصر فجرا بعد ليلا قد علاه برق الله حسناه وبدى ليلا ورأيت النصر فجرا بعد ليلا قد علاه صرت الآمن حقا نزع العز بطار وبني الإسلم شار ارتدى وجها الكسامو صارت له الحقا نزع الردى رداءه وبدل الاسم بكامو ارتدى وجها جموعى الكبر هنا اشتغاب الاضبن للعلان ونمضي لعلا حقا مضينا يا جموع الكبر هنا اشتغاب الاضبن للعلان ونمضي لعلا حقا مضينا لا نهاب القتل كلا وسنضي القدنا ونعيد القد سحربا لبلادهما يا إسلام لا لها بلغة كلا وسنمضي لغت الله ونعيد الحس حربا مهلا لبلادهما يا إسلام بالتمادي اوصفقنا بالعتاد اسل أو بنا كل سادي وسبينا للمزاد نورمينا بالتمادي اوصفقنا بالعتاد اسل بنا كل سادي وسبينا للمزاد نارا تصفع كل العادين ونزيد النار نارا الا تجلب عاد فَسَنُصْلِمْ غَنَارًا تَصْطَرِي كُلَيْ عَادِيَيِّ وَنَزِيدُ النَّرَنَارًا عَلَّهَا تَجْفِ الْوَادِيِّ